Thank you. In die raad te والعقل رضين في <تصفيق> الجب خلفين وبحديث للجاب بذرق العقال في تلقا عنيين وبحالي ليدو الاسباب بعد مناول في <تصفيق> الصغاب وحشر ليدو الاسباب العين تكدي والقليب طب مدرك تعدى <تصفيق> يحساب dan bay shawr insa ya ahra laisha dan De witte witte علي احررت العيشة فبعادوا بالفرشة فبعادوا بالفرشة عن رب اللي انشاء بنحزين عينه بان رجل يبغني كم وصف عينه بان معهبني كل زمان خلطوا فينا العديان والصدف <تصفيق> عينه بان بعد نيطر الزمان خلطوا بنا الأجمان وقاتوا الله قوم قايدر يذوب كتيره عملوا لحيله عملوا لي نحيله وفرقونا في ليله غايه يا راح <تصفيق> تنتهي بتقول لي قول لي يا In the heartland, in the